Bismillahirrahmanirrahim Qaf Walqur'an المجيد Bel عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون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 بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أَفَلَمْ يَعْظُرُوا إلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنِينَهَا كَيْفَ بَنِينَهَا وَزَيَّنَهَا وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوج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 فكشفنا عنك غطاء كثب صارك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي اعتيد القيافي جهنم كل كفار عديد من ناعل الخير معتدم مري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 فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبح وادبر السجود واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق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 وَمَا أَنتَ عَلَيْهِ بِجَبَارٍ فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَن يَخَافُ وَعِيدٍ